ووجدك ضالا فهدام ووجدك عائلا فأغنام فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله الله أكبر سمع الله ولمن حمده ربنا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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله الله